Bismillahi r-Rahmani r-Rahim. Thumma anzal 'alaykum min badil ghammi amanat nugaasiy ashaa'ifa tam. وطائفه قد اهمتهم انفسهم يظنون بالله غير الحق ظن الجاهليه يقولون هل لنا من الامر من شيء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 119. وعندنا ما ماتوا وما قتلوا ليجعل الله ذلك حسرة في قلوبهم والله يحيي ويميت والله بما تعملون بصير ولئن